الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لم يزل الحديث أيها الأحبة في الكلام على ما قص الله تبارك وتعالى من خبر آدم صلى الله عليه وسلم مع الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للملائكة عليه السلام فضل آدم صلى الله عليه وسلم فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين هذا بيان منه تبارك وتعالى لفضل آدم عليه الصلاة والسلام حيث علمه الأسماء كلها علمه أسماء المسميات اسماء الأشياء كل الأشياء وهذا الموضع يتكلم فيه أهل العلم على مسألة معروفة وهي هل اللغات توقيفية أو لا ولهم في ذلك أقوال معروفة فمن قائل بأنها توقيفية هكذا بإطلاق ومن قائل بأنها ليست بتوقيفية ومن قائل بالتفصيل وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام في هذه المسألة يراجع في مضانه وهم يختلفون في المراد بهذه الأسماء التي علمها الله تبارك وتعالى لآدم صلى الله عليه وسلم والأقرب أنه علمه أسماء المسميات كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم عرض هذه المسميات أنفسها على الملائكة عليهم الصلاة والسلام قائلا لهم أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في أنكم أولى بالاستخلاف من آدم عليه الصلاة والسلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون علم آدم الأسماء يؤخذ من هذا من الهدايات أن الله تبارك وتعالى هو الذي علم البشر وامتن عليهم بالعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأقسم الله تبارك وتعالى بالقلم وبما يسطرون نون والقلم وما يسطرون فهذا من تعليمه تبارك وتعالى وهذا القلم المقسم به في هذه السورة الكريمة كما قال الحافظ بن القيم رحمه الله يشمل سائر الأقلم قلم وما يسطرون قلم الذي خلقه الله تبارك وتعالى فأمره أن, يقرأ أن يكتب مقادير الأشياء إلى أن تقوم الساعة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فهذا القلم داخل فيه وهو القلم الأول الذي كتبت فيه المقادير ويدخل فيه أقلام أخرى كالاقلام التي بايدي الملائكه وكذلك ايضا الأقلام التي يكتب بها اعمال العباد والاقلام التي تكتب بها الوثائق والشهادات وتقر الحقوق والاقلام التي تكتب فيها الديون والعهود والمواثيق والاقلام التي تكتب فيها العلوم ابتداء من كتابة الوحي إلى ما يشرحه من كتابة التفسير والفقه والحديث وما إلى ذلك من العلوم الشريفة إضافة إلى الأقلام التي يكتب بها سائر العلوم فهنا الله هو الذي علم بذلك والمعلم الأول من البشر هو آدم صلى الله عليه وسلم وهو حديث عهد صلى الله عليه وسلم بالجنة لما خلقه الله تبارك وتعالى علمه الأسماء اسماء كل شيء إذا آدم صلى الله عليه وسلم كان الأكمل تعليما فإن الله تبارك وتعالى حينما خلقه لم يتركه في حال من الجهالة لا يميز بين نافع وضار وهذا يدلنا على بطلان ما يقوله أولئك الذين يتخرصون فحينما يذكرون مراحل التاريخ وهو فرع من نظرية داروين المعروفة فإن هذه النظرية ليست مقتصرة على أن أصل الإنسان كان قردا كما يزعم وإنما هذه النظرية لها فروع كثيرة من فروع هذه النظرية التي تعرف بنظرية التطور أن الخلق مر بمراحل في أطوار خلقه وكذلك في أطوار المعرفة وكذلك في أطوار الحضارة وكذلك في أطوار السياسة وكذلك في أطوار الاقتصاد إلى غير ذلك من الفروع فهؤلاء يقولون بأن الإنسان البدائي الأول يمثلونه كأنه قرد بل يقولون إن الأصل هو القرد ويقولون إن البشرية مرت بمراحل من التخلف والعصور الموغلة بالجهل العصر الحجري العصر البرونزي العصر وهذا كله كذب لا أساس له من الصحة فالله خلق آدم وأهبطه من الجن علمه اسماء كل الأشياء وأهبطه إلى الأرض وعلمه وكرمه وأسجد له الملائكة ثم بعد ذلك بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسوسون الخلق ويعلمونهم وتنزل الكتب ولم يكن البشرية في حال من البدائية والجهاله كما يدعي هؤلاء ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى أيضا وعلم آدم الأسماء كلها أن الذي علم آدم صلى الله عليه وسلم والذي علم أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذي فهم سليمان أو الذي بيده العلم والتعليم فتوجه إليه بالرغبه واساله ان يعلمك وان يفتح عليك مغاليق العلم ويسأل الإنسان ربه يقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فهذا كان يدعو به شيخ الإسلام رحمه الله ومن ثم فإن الإنسان لا يياس إذا استغلق عليه باب من العلم أو أنه لربما يجد نفسه متأخراً في هذا السبيل إنه يسأل ربه أن يفتح عليه هذا سيبويه كان لحاناً يلحن كثيراً في كلامه فجلس بين يدي بعض أئمة السنة يريد أن يقرأ عليه الحديث وأن يأخذ عنه الرواية ولكن لكثرة لحنه قال هذا الإمام قال لا يحضر مجلسنا من يلحن أراد أن يصرفه بطريقة لا يخصه فيها ففهمها سيبويه رحمه الله وقال لا أتعلمن نحوا لا يلحنني أحد فيه وصار إمام النحو وإذا ذكر الكتاب الكتاب فهو كتاب سيبويه وصار النحات بعده عالة على كتابه وهذا حصل لجمع من أهل العلم حصل ذلك لابن حزم في الفقه وحصل لغيره من بعض أئمة الشافعية كان مبدأ ذلك في واقعة عزم على أن يتعلم فقها لا يخطئه ولا يغلطه أحد فيه فصار هؤلاء أئمة في العلم والله على كل شيء قدير فالذي علم أباك الأسماء كلها من غير دراسة ولا تعلم قادر على أن يفتح عليك مغاليق العلوم وأن يسر عليك ما شق وعسر ثم تأمل قوله تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أسماء المسميات هذه مما يحتاج إليه الناس فلم يكن ذلك من العلوم الشرعية وإنما من العلوم التي يحتاج إليها الناس في معاشهم فكانت بهذا الاعتبار مطلوبة وقد علم الله آدم هذه الأسماء لحاجته إليها إذن العلوم النافعة ولو كانت من غير العلوم الشرعية فإنها مطلوبة في الأمة وطلبها ودراستها لا يعد عيبا وإن تفاضلت العلوم وتفاوتت وتأمل قوله تبارك وتعالى فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين انبئوني الله تبارك وتعالى يمتحنهم لما رأوا لأنفسهم فضلا على آدم صلى الله عليه وسلم وهذا يؤخذ منه جواز امتحان من يدعي اتقان علم أو صنعة أو نحو ذلك أنه يمتحن في هذا اذا دعا شيئا فان امتحانه في ذلك ليس من التمحل وانما هو امر سائغ بل انه يسوء ان يرد ذلك بلغه تشبه التحدي انبئوني باسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ان كنتم صادقين فيما تقولون فانبئوني فهذا فيه حث للنفوس ودفع لها على ايراد ما طلب منها هذا هو التحدي فبماذا أجاب الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم اعلم الناس بالله تبارك وتعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك هذا تنزيه منهم لله تبارك وتعالى ننزهك يا ربنا ليس لنا علم إلا ما علمتنا إياه إنك أنت وحدك العليم بشؤون خلقك الحكيم في تدبيرك. فيأخذ من هذا سبحانك لا علم لنا لا علم لنا علم هنا نكر في سياق النفي فهي تفيد العموم نفوا جنس العلم لا علم لنا نفوه من أصله عن أنفسهم إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه. فهؤلاء الملائكة الكرام مع ما عندهم من العلم العظيم الذي علمهم الله تبارك وتعالى إياه كانوا يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا فهذا يدعو إلى التواضع لله عز وجل فالله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتن عليه ربه بهذا والملائكة يقولون لا علم لنا إلا ما علمتنا ونوح صلى الله عليه وسلم يقول له ربه تبارك وتعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهو لا يعلم من سيؤمن ومن سيكفر فلما يأسه من إيمانهم ثم حصل لهم ما حصل من الغرق قال نوح صلى الله عليه وسلم إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم فماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم أدب الأنبياء مع الله تبارك وتعالى وانظر إلى أدبي الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما أخذته الشفقة على ذريته فقال ومن ذريتي يعني اجعل أئمة فقال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين الإمامة في الدين لا تكون للظالمين وإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبعدها دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لمكة ولأهلها جعل هذا بلدا آمنا ورزق أهله من الثمرات وقيدها من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فبين الله له أن هذا الرزق غير الإمامة فلا حاجة لهذا التقييد في الرزق. أن الرزق لا يكون إلا لمن آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير هذه غير الأولى الإمامة في الدين لا تكون لهؤلاء الظالمين أما الرزق فهو يكون للظالمين ولغيرهم ولكن يكون للظالمين العقاب والعذاب هذا كله من أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويؤخذ من ذلك ايضا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا اذا كان الملائكه هؤلاء العظام لا يعلمون الغيب وهم في الملا الاعلى فكيف بغيرهم واذا كان هؤلاء الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يعلمون الغيب ابراهيم صلى الله عليه وسلم لما جاءه الملائكه في صوره رجال شبان ذبح عجله واتعب اهله في صنع طعام وانضاجه ثم قربه إليهم ودعاهم إلى تناوله ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبينوا له أنهم ملائكة وما كان يعلم أنهم ملائكة جاء لهم بالعجل ليأكلوا فإذا كان خليل الرحمن لا يعلم الغيب إلا ما علمه ربه تبارك وتعالى فغيره من باب أو وهكذا حينما جاء هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام من الملائكة إلى لوط صلى الله عليه وسلم ضاق ذرعه بهم وقال هذا يوم عصيب وقال كلامه المعروف لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد حتى أعلموه إن رسل ربك لن يصلوا إليك وما كان يعلم أنهم ملائكة حتى اعلمه الله عز وجل فكيف بأحد الناس أو من يدعى لهم الولاية من غير الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يجوز لأحد أن يدعي لنفسه أو لغيره علم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ومن ادعى في نفسه أو في غيره أنه يعلم الغيب إنه يكون كافرا مرتدا عن الإسلام وهذه العقائد أيها الأحبة تزعزع وتزلزل بخرفات وعقائد فاسدة يتلقاها الصغير في بيئة تضيف علم الغيب إلى غير الله تبارك وتعالى وقد يتلقاها في بيئة نظيفة سليمة عبر العاد مدسوسه وبرامج مدسوسه. كهذه التي يسألون عنها كثيرا في مثل هذه الأيام العاب فيها شيء من هذا تحوي شيئا من ادعاء علم الغيب والخرافة والدجل ولربما الشعودة هذه اللعبة التي أشغل الناس في مثل هذه الأيام يسمونها أظن تشارلي كذا فهذه اللعبة هي تزعزع عقيدة الإيمان بالغيب في نفوس الناشئة وكثير من الألعاب التي لربما تكون بين يدي هؤلاء الصغار فيها شيء من ذلك ولربما إضافة الشفاء إلى غير الله عز وجل إلى الصليب يوضع على المريض وقد رأيت بعض ذلك في بعض هذه الألعاب في ما يسمى بالبليستيشن الصليب يوضع على المريض فيبرع وهكذا يأتي الكاهن أو الساحر أو غير ذلك و. ما شابه ذلك مما تزعزع به عقائد الناس ويفسدون عليهم إيمانهم إذن علم الغيب مختص بالله تبارك وتعالى لا يعلمه أحد وليس لأحد أن يدخل في شيء من تلك المضايق يقول أجرب أنظر أتسلأ كما لربما يتواصل بعضهم مع بعض من يظهر في بعض القنوات الفاسدة ويدعي أنه يقرأ الأبراج أو نحو ذلك، فيخبرك بزعمه عن مستقبلك، ولربما سأله الواحد عن التي سيتزوج بها، وهل سيكون له فلانه أو فلانه أو نحو هذا؟ كل هذا لا يجوز، كل هذا من الدعاء علم الغيب، وذلك كفر، الذهاب إلى العرافين والكهنة وما أشبه ذلك. قد جاء الوعيد في هذا ويؤخذ من هذه الايه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان الواجب على من سئل عن علم لا يعلمه ان يضيف العلم إلى الله تبارك وتعالى ولا يتكلم ويقول على الله بلا علم فيقول الله اعلم اقتداء بهؤلاء الملائكه عليهم الصلاة والسلام وهذا ما كان عليه أهل العلم الراسخين وقد ذكر الشاطبي رحمه الله والحافظ ابن عبد البر اثارا مروية عن الإمام مالك رحمه الله كثير يسأل عن عشرات المسائل لربما لم يجب إلا عن اربع ويقول في هذه المسائل التي توجه إليه الله, الله أعلم فحينما يقال له قد أتينا من بلاد المغرب والناس يقولون مالك أعلم الناس فبماذا نرجع إليهم يقول ارجعوا إليهم قولوا مالك لا يدري ابن عمر رضي الله عنه سئل عن مسألة فقال لا أدري فلما ول السائل مسح على جوفه وقال وبردها على كبدي يعني قول لا أدري وهكذا حينما يسأل بعضهم ويقال هذه مسألة خفيفة فكان يزجر السائل يقول ليس في العلم شيء خفيف إن سنلقي عليك قولا ثقيلا تجدون هذا فيه مثل هذه المصنفات الشاطبي رحمه الله في الكلام على الفتوى والاجتهاد وكذلك أيضا ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وغير هذا من الكتب أثر كثيرة هذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبيه محمد عليه وصحبه Salam alaikum